بسم الله الرحمن الرحيم سبحان, سبحان الذي ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد أتواب الحرام الذي ليلا الأقصى الذي بارك من إلى عبده Thank <laughs> you. إ ذ ا جاء و ع د أ و لو ما بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس شديد ف ج ا ت و ا خلال الديار وكان وعدا I'm done. Thank <laughs> you. وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إ ن س ا ن أ ل د ل ن ا ه طائرا في ع ن ت ه ونخرج ل ه موسوعه ا ل ن م ا ي ه ت د ي ل ن ف س ه و م ن ن ظل ف إ م الاسلاميه ل ي ت افتقر و فينا فحق علينا القول فبن مولاه تدميرا وكم أ ه ل ك ن ا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بالنور m h n y o are a m u are a Oh,、wow. Bye.、Wow. فاغفر لونا جناح <تصفح> الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا و َ إ ِ م َّ ا تعرضن ََُِْ عنه مبتغاء رحمه من ربك ََِّ ترجوها فقل َ لهم قولا ًَْ ميسورا ًَُْ ولا ََ تجعل ََْْ يدك َََ مضلونه ُ الى َ عنقك َ ولا ََ ترشطها ََُْ كل َُّ البسته َْْ وَلَا َْْ ش ُ ط َ ا ف ض ي ل ه الدكتور محمد راتب النابلسي و م ي ه املاق نحن نرزقهم و إ ي ا ك م إ ن قتلهم كان ف ط أ ا كبيرا ولا تقربوا ل ز ن ا إ ن ه كان فاحشته و من قتل مظلما فقال اجعلنا لوليه سلطانا ا ف ل ان السمع والبصر والفؤاد كل أ و ل ئ ك كان عنه مسؤولا ولا تمش ي في ا ل أ ر ض م ر ف ى إ ن ك لن تفرق ا ل أ ر ض ولن تبلغ الجبال قولا ا كل ذلك كان س ي ئ بكما كوها بكما أ و ق ى إ ل ي ك ر ب ك من ا ل ح ك م ة ولا تجعل معي لنا اخرى فتلوكا في جنبوما م ت ولقد ص ر ل ن ا في م ذ ا الكتاب منكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في و موسوعه النابلسي ر آ ج ع ل ن ي وبين ن ك ا ن ن للعلوم ن ا ل آ خ ر ة ح ج ا ب ا م س ت و و ر ا ج ع ل ن ا على م ل ه ربك ر ا ل ق آ موسوعه ن و ا ل د النابلسي و نحن أعلم للعلوم و ن إ إ ذ ه نجوى الاسلاميه ل و ن إن ت ولا تظنوا فما يستطيعون سبيلا وقالوا ا اذا كنا عظاما ورفاه انا لم يوتون خلقا جديدا قل كونوا ح ج ا ر ة أ و خ د ي د ا أ و خلقا مما يكبر فيها فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم اول مره فسينجبون اليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى ان يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمد ا وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينه ان الشيطان كان بالانسان عدوا مبينا ربكم اعلم بكم ان يجا يرحمكم أو إن وما ارسلناك عليهم من ش ن يعذبكم كان وإن من كان محذورا ومن قريه إ ل ا نحن مهلكوها قبل يوم ا ل ق ي ا م ة او معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب و موسوعه النابلسي وإن ا للعلوم الاسلاميه ن ل اسماء الله الحسنى و ا ل ش ج ر ة م ن ة في القرآن و ن و ف ه فما ي ج ي د ه إ ل ا ق غ ي ا ن ا كبيرا و إ ن قلنا للملائكه اسجدوا لادم ف ت ج د و ا إ ل ا إ ب ل ي س قال فتجدوا إلا <سؤال> إبليس قال أسكر لمن خلق ن ت ط ي ارايتك قال أ هذا الذي كرمت علي لئن اخرتني الى يوم القيامه لاحترقن ذريته من ك منهم ف إ ن جلاله جزاءكم جزاء موفورا واستفسر من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم و ج ا ر ك ه م في ا ل أ م و ا ل و ا ل أ و ل ا د وعدهم وما ي ع د ه م الشيطان إ ل ا غراء ن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وقيلا ربكم الذي ي ج ي لكم الفلك في البحر لتبتغون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 افامنتم ان يغصب بكم جانب البر او يرسل عليكم حاصبا ً ثم لا تجدوا لكم وكيلا ً أمنتم أن يعلمون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 موسوعه النابلسي م ل ع ل و م ك ل أ ن ا س ل ا م ي ه اسماء ي ن الله ا ل أ و ن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 والا اتخذواك خلينا ولولا ان ثبتناك لقد كدت توكل إ ل ي ه م شيئا قليلا وان كادوا ليستفزونك من الارض ليخرجوك منها واذا ما يلبثون خلافك انا قليلا سنه من قد ارسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تقوينا أ ق م ا ل ص ل ا ة لدنوك الشمس إ ل ى غسق الليل و ق ر آ ن الفجر إ ن ق ر آ ن الفجر كان م ش ه و د ا ومن الليل فتادل به نافله لك وساء يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب ادخلني مدخل صدقه واخرجني مخرج صدقه واجعل صدق لي من لدنك سلطانا نصيرا وَقُلْ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ رَبِّ و ا خ ر ج ي مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا والنزل من ا ل ك ر ا ب و اذا انعمنا على الانسان اعرض و ما بجانبه و اذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شركلتي فربكم اعلم بمن هو انتم ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيت من العلم الا قليلا